はい。 قالوا و ل ل م الانصاري ل أ الى الله اي مع الله والانصاري مع الله واكمله ايضا قول الله تعالى في ا ل خ وقد اخرج يد الدار ا ل ق و ن ي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال اهلهم اتوضا لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا أن أنه أ ن ه ت و ض أ فغسل ب ر ا ع ي المرفقين حتى مس أ ط ر ا ف العاقلين فنظره الى ب ي س و ر ة هنا ت ت ل قريبه عقليه على ان ما بعد اله خارج من الحب ل أ ن لو كان ما بعد اله م ي س و ر ة داخلا في وجوب ا ل إ ن غ ا ر لكان يترتب عليه أ ن المعسر يجب إ ن غ ا ر ه ولو في حاله سليم فيترتب على هذا أ ن ه لا يطالب ابدا بالحق ويفوت ويترتب عليه تفويده حق الداخل ومن الامثله ايضا على أ ن ما بعدها ما د ت م ا دلت الدليل على خروجه ق و ل ي تعالى ثم اهم الصيام هي الليل دلت القرينه وهي نهي النبي صلى الله عليه وسلم م ع ل وصال على ان الحكم ما بعدها يوم الليل خارج منه ما قبلها و وجود الصوم هذا إ ذ ا دلت القرينه o Thank you. و ا تخليلهما في الماء يقرح باطنهما وقد ش ه د ن ا ذلك وليس علينا في الدين من حرج في أ ق ل من ذلك فكيف بتخليل ب تتقرح من ا ل أ ق د ا م وهذا طبعا ينفي الوجوه التي لا ينفي استحباب ومما يدل على استحباب ما رواه أ ح م د وابو داود و ي ا ه م عن ا ل م س ت و ي د بشدائد رضي الله عنه قال ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا ت و ض أ يخلي أ ص ا ب ع رجليه بخنزاره وروي عن المال انه سئل عن تخليل اصابع رجليه فقال ليس لا لا يجب على احد تخليل اصابع رجليه في ا ل ط ض و ء ولا في الغصن ولا خير في الجفاء والولد م هذا المالي رحمه الله رجع عن هذا في اخر عمره يعني يدل ع ن ي ي على رضاه ومع عبد البر في التمهيد عنا احمد بوهم قال حدثني عبد عنه الله قال سئل مالك عن تخيل اصابع الارثين في الوضوء فقال ليس ذلك على الناس قال فلما خف الناس عنه أ ت ي ت ب و ق و ت ي ابا عبد الله افتيت ف ي سمعتك تفتي في م س أ ل ة عندنا فيها س ن ة فقال مالك ط م ا ن ي ن َ ا ل ه من حدثنا لا ابن لاهيعثر والبيت المساعد عن يزيد بن عبد المعازري عن ابي عبد الرحمن ا ل ح ب ل ِ عن َْ ل م س ت و د بن ش َ ا د انه قال رايت ر س ه ص ل َ الله عليه وسلم ل د اصابع ابنيه بحصره فقال مالك ان ه ذ َ لحسن وما سمعت به قط ا ل ْ ا ِ س ا ع ه ثم راى بعد ذلك ع ب الله بن ابي يتعاهد ذلك في وضوئه ف ي ا ل د اصابعه يديه بخنصره بخنصره أصابعون نعم <تصفيق> ثم مسح ر أ س ه بيديه اي م س ح ة و ا ح د ة وهذا مذهب اكثر علماء مذهب المالكيه والحنابله و ا ل ا ح ن ا م الم يكفي مسح ا ل ر أ س م ر ة و ا ح د ة واستدل على اداب الذات كثير ا ل م س ت غ ي ر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ه كان يتوضا ثلاثا ثلاثا ويمسح ر أ س ه و ا ح د ة ذهب ا ل ش ا ف ر ي رحمه الله إ ل ى أ ن ه ت و ض أ ثلاثا ثلاثا يمسح ر أ س ه ثلاثا واستدل على ه ا ب ظاهر ح ك ي ث ر ث م ا ن الذي تقدم لنا و ف ي أ ن الرسول ت و ض أ ثلاثا ثلاثا فقال فحمل الشافعي على أنه م س ح ا ل ر أ س وستدل ا على ذلك أ ي ض ا بما رواه ابو داود عن شفيع بن س ا ل متى رحمه الله قال ر أ ي ت عثمان ا عفانا ت و ض ع ف غ س ل ذراعيه ثلاثا و م سحرسه أ ثلاثا وقال ر أ ي ت نبي الله صلى الله عليه وسلم على هذا و أ ج ي ب عن هذا الدواء الحديث عليم صحيح ل ك ل أ ج م ع الجمهور بان المستفيض في النقل عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه كان يتوضا ثلاثا ثلاثا ويمسح ر أ س ه م ر ة و ا ح د ة وهذا الذي ذكره اكثر من نقل صفه وضوءه صلى الله عليه وسلم وستورد الجمهور عن أيضا من النظر الشافعي أيضا بمساهلة منها أنه قال الله من عن أنه إن بأوجه مسح الراس هو مسح في طهاره حدث وكل مسح في طهاره حدث يكون مره واحده مسح الوجه في التيمم مره واحده المسح على الكفين م ر ة واحده فكذلك مسح الراس في النور مره واحده ف ت خ ف ي ف لا ي ن ا ز ب التكرار ورد أ ص ح ا ب ا ل ش ا ف ع ة على هذا بان هذه اقيسه في م ق ا ب ل ة النص والقياس في م ق ا ب ل ة النص قياس الفاسد الاعتبار ورده على أ ن ا ل أ ك ث ر في الاحاديث ترك التكرار أ ن هذا لا يعاد ا ل ح د ي ث شقيق المساله في ذكر التكرار لا ي ع ا ر ف احادثه في ا ل ت ق ر ا ر ل أ ن الكلام على استحباب ذلك وليس الكلام على وجوه وهذا الغرق الله. الله مسح ا راسه يديه اي مسح ا راسه كله وهذا هو المجسم عند المالكيه الحنبيه يرون ان لان المتودي لا ذهب لا. فان مسح راسه كله وذهب الشافعيه و ا ل أ ح ن ا ف و الى ا ش ل ي انهم ي ج ز ي ه م مسح بعد ا ل ر أ س و لا ي ج ز ي ه مسح م ا ل ر أ س ك ل ي ه استدل ا ل م ا ل ك ي ة و الحنابله في ا ل ق ر آ ن و الحديث و الوطن و النظر ف أ م ا دليلهم من ا ل ق ر آ ن فقول الله تعالى وامسحهم ب ر ؤ و س ه م فقال الله عز و جل أ م ر بمسح ا ل ر أ س و ا ل ر أ س هذه ا ل ك ل م ة يطلق على العنف جميعين وليس ا ط ل على ل ق مغض م لأن احد ل لا يطلق على المسمى، إنما يطلق إ س الإسم على المسمى م مغض إنما وينصارب وليس على أ من الناس يقول إ ن القهر أ و ا ل ن ا ص ي ة أ و قدر ثلاث أ ص ا ب ع أ و قدر ثلاث شعرات أ و ب ع ض من أ ب ع ا د ا ل ر أ س هو ا ل ر أ س لا يطلق ا ل ر أ س إ ل ا على اسم الجميع ولذلك وجد تعليق الحكم بما ل وفي ع الرأس جميعها النص على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم م س ا ح ا ر أ س ه كله من مقدمه الى م خ ر ه اقطعها الذي اقول قبل ان انسى امام تكافؤ ل أ س ئ ل ت ك م وطول ايقاعكم في الدرس قد ا ت د ي ت أ ن افتح ا ل أ س ئ ل ة بعد الدرس فانا اقول بعض الاسئله بشرطين ان تكون م ك ت و ب ة و أ ن تكون متعلقه ق ة ب ا د أردت ر أخبركم س إنما أن لكم حياتي لتكون ت ت د طيب ألا بالدرس اما ل العربي، و و ض ع ق ت ع ا ل ى س ح و ا ن ت و س ه م الاشياء ب ل أ ص ن ل س ا ا التي ا قد تتحدث عنها و ف ت ر ت الموت الموت الموت الموت الموت الموت ا ل م و ذ ا ل م و ن الموت ن الموت الموت ا ل م و رؤوسكم، ك ا ن ا ل و ا ج ب ومن النظر دليل ا ل م ا ل ك ي ة و ا ح ن ا ب ل ة من النظر على و ج و د مسح الراس ك ل ي أ ن الله تعالى وامر بمسح ا ل ر أ س فقال و م س ح ا ب ر ؤ و س ك وامر بمسح الوجه في التيمم فقال وامسح بوجوه مميزكم وليس احد العلماء يقول إ ن ه يجزئ مسح بعض الوجه حينئذ يعني يجب أ ن يمسح الراس كله كذلك قال تعالى وليطوفوا بالبيت عليه وليس احد من العلماء يقول انه يجزئ ان يطوف الطائر ببعض البيت بل كلهم يوجب مسح الوجه كله ب تيمور الطواف بالبيت كله ولذلك لا تقولوا مثله في الراس استدلنا الشافعيه والاحلام على قولهم ب أ ن ه م ي ج ز ئ و ا بعضهم م س ح الراسين و ل م ا ل بقولي ا تعالى وسحب رؤوسكم تحتمل الاعصاب ت ت ح ل ا وتحتمل ا ل ت ب ع ي ل ودلة السنة على أ ن ه يجزئه مسك ب ع ض ا ل ر أ س فترجح كون بارد ا ل ت م ر ي ل إ ل ى ا ل م س ا ر و س ن ة التي ذ ك ر ه هي مره مسلم عن المغيره ة بشرب انه كان عن النبي صلى الله عليه وسلم ب س ف ر فتوقع رسول الله الله فقال المغيره قد كان حاضر ا ً ل و ض و ي قال ومسح على ومسح بناصيتي وعلمان ن فقال الشافعي عن مصر بعد فحينه في تعالى وقالوا مما يؤكي على ان الباء في قوله تعالى وسحب رؤوسكم بالتبعير لا ينسى ان العرب تزين ا ل أ ح ر ق في كلامها لثالثه و ا ل ف ل ب تزينها العرب في كلامها ل أ ح د امرين اما ل ل ت س ا ق او للتبعير قالوا فتزيد هذه الحساب في الموضع الذي لا يصح الكلام بحلها ولا يتعدى الفعل الى مفعوله الا بها فقولك مثلا مررت زينه وقالوا ي ا العالمين الضوء الكلام هنا يصفت ب ح ث ف الباب اعتمدين أ ن تقول يتطور البيت فقالوا اذا زينت ا ل ب ا ل في م و ض ع لا يصح الكلام ب ح ث ه ا كانت ز ي ا د ة ه ذ ا ل إ ك س ا ر أ م ا إ ذ ا زينت في موضعك ا ا ن ل ك ل ا م صحيحا ب ح ث ه ا فحينئذ تدل على التبعير كما في قوله تعالى امسحوا برؤوسكم فانه يصح عن المقالب وامسحوا ومسكوها ب ح د ي ث ل ا ومسح راسهم فلما صح الكلام بحذف الباب هل ع ل ى ن ان زياده هذا التبعيد اي تمسح بعض رؤوسهم هذا السبب الوشيم المقطع عليم بان الماء لتاتي في التبعيد في كلامنا قال أ ب و وليد القشي الاندلسي وهذا خ ط أ يعني أ ن الماء للتبعيد قال هذا خ ط أ وما قاله الشافعي غير معروف وقال ا يجيبني ما يذكر اصحاب الشافعي من أ ن الماء للتبعيد لا ي ع ل م فاصحابنا وقال ابو برهان من قال إ ن ا ل ب ا ء ت أ ت ي ب ا ل غ ة العرب في ا ت ب ع ي د فقد أ د ا ر ه ا ل ل غ ة ب م ا ل ا يعني انه لكن الصحيح أ ن ا ل ب ا ء ت أ ت ي بالتبعيد وهذا و قائمه من ا ل ل غ ة كمني ق ت ي م و ا ل أ ص م ع ي وابي علي بن فارس وهو مذهب بن مالك ومذهب ابي عيال قالت م لي ماذا ل ل ب ب ا م س تفعلين ع د د ي عوض ا ك ومثل م ي وفيه مع مين؟ لكم. الباب بها أ ط ل ق ومع ت د وكان ا الضيبانية ل التي من في علاقه فاثم في من مع بعضها لكن مع ذلك نحن نعود كونت مع احبابها لماذا ل أ ن ا ل أ ص ل كما تترك في معايير ماء الالصاق ب ا ل أ ص ل تعني ب ذ ت ك ولا يتحول عن هذا ا ل أ ص ل الى ا ي ت والدليل الذي ساقه ش ر ع ي ة ا ل أ ح ك ا م على وجه التبعيض حديث م غ ي ر ة حديث يدل عليهن ل ه فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم ب ن ص ي ت ي ومسح ع ن العياده أ ي ض ا ً دل هذا على أ ن ه لا يجزي مسح بعد الراس بعد الراس استدلوا ايضا ً بان ابن عمر رضي الله عنهما ن ه كان يمسح بعض راسه ودفع راسه ودفع راسه و د ف من ا ل ص ح ا ب ة ا ل ا من من اذكر عليه ذلك وهذا بنظر لماذا لا ي ج وهي العمالقه التي في قول ا ن ك ر ر بالحوار والعندنا ت في ب ض ا ل ع م ل ا ل ت م غ ر ب مازالت في بعض البوادي مازالت ما في, ما في بعض البلدان الاسلاميه موريتانيا والسودان و ف غ ا ن س ت ا ن وباكستان وهذه المناطق هذه العمالقه ي المعروفه ع العرب أ م ا ا ل ع م ا ل ا ل م ص ن و ع ة ا ل م ل ف و ف ة ا ل م خ ي ط ة فهذه من قلم سوه اشباك من هذه ا ل ع م ا ل ويكون خ ل ا و فيها أ ش د و ا ل ح ز ن و ا ل أ ح و ى الاستيعاب ا ل ر أ س مساله لا هل تمسح ا ل م ر أ ة على خ م ا ل ه ا فمذهبوا بالله ا ل م ل ك ي و الشافعيه و ا ل ح ن ف ي ة أ ن ه لا يجوز ل ل م ر أ ة ان تمسح على خ م ا ل ه ا و أ ن ه يجب أ ن تمسح على ر أ س ه ا واستدلوا على هذا بقول ا ل ه تعالى امسحوا ب ر ؤ و س ك و ا ل م ر أ ة التي تمسح على خ م ا ل ه ا ليست م ا س ح ة على ر أ س ه ا فهو الحدث الى أ ن ه يجوز للمراه أ ن تمسح على خ م ا ر و ا س ت د ل على ذلك ب أ ث ر ونظر أ م ا الاثر فهو ما ق و ه بشيء ف ت ى عن ام سالبه رضي الله عنه ام ن ل م م ن ي ن انها ما مسحت على خ ل ا ل ه و أ م ا النظر فقياس ه على الرجل ي ن أ ن ه م ج و ز و له أ ن يمسح على ا ل غ م ا م نحن نبدو الدليلين بماذا اولم نمنعوا المسح ع ل العباده فلا يجيدوا قياس الخبال ع ل ا ع ب ا د ه ونرى إ ع م ا ل ا ظاهرا ل ل ق ر آ ن أ و ل من هذا ا ل قياس أ م ا أ ث ا ر ه م بسند ف ا ل س ل ا ن هو عند ابي شيبته الحسن البصري وقد عنعنا وعن عمله الحسن البصري تقرا عنه عن الحديث زل على هذا انه لو صح هل كان ي ب ق ى وكان يعارض الله عن الهدايه ويعارض المنصوصه ب ا ل أ ح ا د ي ث طبعا هذا في النظر الظاهر <تصفيق> أ ق ب ل بهما و أ د م ر هذه, اللي... هذه الجمله ة أو ا الجملتان ت ن حدث فيهما ك ل ا و ه عند ش ر ع ي ل ح د ي ث أ ق ب ل بهما و أ د م ر فهو بعدما تكلم ع ل ى الحديث المسيح. إذا رأيه رأيه رأيه رأيه ان ح ص ف ة ا ل م س ي ح إ ذ ا روعي ظاهر هذا الكلام أ ن ي ب د أ المسجد من القهر ل أ ن ه قال أ ق ب ل م ن ه م ا فيكون اقبال ي ه ق ه ر الى مقدم الراس ثم بعد رد المسح ر د الراس ي ل ى القهر وهل ق ا ب ت ه م له قوله فاقبل بهما والبر والواقع ان هذا مردود من ثلاثه ا ل ه الشيء أ ا ا ل أ و ل ى وهي أ ظ ه ر ه ا و أ ب ي ا ن ه ا و أ ص ن ح ه ا قوله بعد ه ا بدا ه م ق د م راسه حتى ذهب بهما الى ق ب ا ه ثم ردهما ع ل م و للدخل وهذا صريح في بيان من اين كان ا ل إ ق ب ا ل و إ ل ى أ ي ن كان ا ل ا ق ب ا ل المنقلب هذه اقبله بهما واكبر بينما لك مع ا ل ا ق ب ا ل والطلب على المقدم راسه فكان هذه ا ج م ل ه جمله تفسيريه لقولهما اقبل بهما واكبر هذا الوجه ا ل أ و ل الوجه الثاني أ ن الواو كما تقدم لنا العبورات لا تقتضي ترتيبا ف ق و ل ه أ اقبل بهما واكبر ي ح ت م ل أ ا ب ر بهما واكبر ويكون على هذا بين انه بدا بمقدم راسه الوجه الثالث ان ا ل إ ق ب ا ل و ي ي ز ب ابتداء ا ل م س هذا ه ذ الحق ا صحيح ل أ ن ن ا نقول ا ل م د ء بمقدم ا ل ر أ س ليس من خرائط قدلت س و ي ة د ذكر الله خ ض ا ر ومع ذلك قد خ ط أ بعض ن العلماء راوي ه ا ل ح د ي ث خ ط أ و ا و قال القلب ا العرب ه ل ا الحديث أ خ ط أ فيه الراوي ل أ ن ه رواه بما فهمه ل أ ن ه فهم من قوله اقبل يدي و أ د ب ر أ ن ه بدا من اخر ل ق ب ا ئ بمخيراته ف ص ا بدا النبي صلى الله عليه و سلم بين المقدمه صفة وليس امرار الاصابع فقط وهذا وإن كان الأكثر موضع ا لا ل يعني لكنه علي كثير من النساء فهذا يجب ان س ا أنهم يمسحن ج ع ل ي ه رؤوسهن أ س ب أ ي د ي ه ن ب ا ل أ ص ا ب ع العشره وليس ب بعضها اوليس ب ا ل أ ص ا ب ع ه م من الكفه وليس إ ل ا يعني أ ن ا ر أ ي ت ب ع د من يجوز لي أ ن ا ل ي ه ي ف ع ل ه ص ف ة تترك احداهن ا م س ا ف ة بين اليد ا ل م ا س ح ة والرسم الم تخي علينا ن نفعلهن لا ه ن يخشن ا من يعني ع ا م ض ا الاستنشاق من ا و ض و ء وقد تقدم الكلام على ذلك فلا معنى في عادته هنا لكن يبقى في ب ا ل ح د ي ث ا ل ذ ي بيان ص ف ة الاستنشاق أي فليجعل في علمه مالا ثم لياثر وقالوا ا ل م ب ا ل غ في ا ل ا س ت ن ش ا ق هذه م س ت ح ب ة قد يقول قائل إ ن ه إ ذ ا بالغ بالاستنشاق آلا هذا خيشوه قلت والمبالغة لا لا ق أن تستنشقا بشكل مبالغه م ب ا ل يجب أن ش الاستنشاق على ذلك قلت بالمبالغة ا في ا ل م س ت ح ب ة إ ل ا ل ص ا ئ ل بما في ذلك من التغليف بصوتك ورصد ذلك حديث لك بن صغير الذي يتقدم فيه ا ان القس ل ل ه ع وسلم قال و ب ا ل ئ في الاستنشاق الا ان تكون صعبه من هذا الاستنشاق ان يضع متوضع يده على امره فقال الموحد بلغ مالك قال كنت عند مالك فسئل عن الذي يستنشر من غير ان يضع يده على امره قال ف أ ن ك ر ذلك كثيرا وقال هذا ك ذ ل ف عبد الحمار فهذا ا ذ من الادواء نثر وانتثر واستنثر كلها ب معنى والاستيثار ان فيه موارد ي ه تنقيه مجرى النفس الذي به تلاوه فتصح التلاوه وتكون ت ل ا و ة ج ي د ة ز ل على ذلك أ ن إ ذ ا زالت ثقل من الخيشوب ص ح ة المخارج زين على ذلك انني طردت الشيطان لما رواه الشيخان عن أ ب ي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا استيقظ احدكم من نومه فتوضا ف ي س ت ن ك ر ثلاثه ف إ ن الشيطان ي د ي د على خ ي ش و نعم ومن استجمر فلينكر لا, لا ذكر ب ه الاستنشاق ليس فيه ا ل ا س ت م ت ا ع ولكن لا يكون ا ل ا س ت م ت ا ع إ ل ا بعد الاستنشاق وقد جاء من تصريح الاستنشاق في حديث فادي في حديث فاقي الاستنشاق وبدل ا ل ا س ت م ش ا ق وفي حديث مسلم عن ابيه ل وغيرته ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ل ا ت و ض ى أ ح د فليستنشق بمن خرائه من المال واذا َ استجمر ََْْ فليوتر فالاستجمار هو ازاله النجاسه من المحببين الجبال وهي المشاكل الصغيره اختلف المالكيه في الاستجمار روى سحره قال, قال لنا علي ل ن زياد علي بن زياد هذا احد التلاميذ مالك قال لنا علي بن زياد قلت لمالك كيف المتر في الاستجمار فقال مالك اما انا فاخذ العوده فاكسره ثلاثه سنين ا س ت ج م ع و ا لكل كسره منها ياتيسن ا ل ث ل ا ي ه قال قال علي بن ابي طالب مجنون ا بن قريش و أ ن ا ج ا ه د إ ن العرب تطلق على إ ز ا ل ة النجاسه بالحجاره تطلق علي الاستجمار قال فرجع ا ذلك إ ل ى قوله قال علي بن زياد احر قول إ ي م ا ن ك اليه قوله وقال سعيدون القول هو ما رجع اليه ونزله باختلاف ملكيته بعد هذا ابن العربي يعلق على هذه المكاسب ل م ل ح ق و ل مالك كان أ و س ع ا ح و صادقا ب أ ن يلقي له الاعرابي أ ن استعمال ح ج ا ر ة في ذلك الموضع يسمى ا س ت ج م ا ل و ا ع ر ب ا ل أ ص ب ح الذي م ولد ب ا ل م د ي ن ة ونشا بها في ع ه د ما زالت الناس على عربيتها وما زالت تحتاج لجموع ر ب ي ت ه ا يعني, يعني أ و في ف ق ت خلافها ن ا ل م ح ا لن يجهل هذا ولكن الذي أ ر ى أ ن ذلك كان يحب الاثاره بالشيخين معا و ا ل ذ قال عبد ا ي ل ه بن الحميد ونحن نستحب الوتر في ا ل أ م ر ي ن معا يعني في الاستجمار بمعنى التطيب وفي الاستجمار بمعنى ازاله ا ل ا ج ا ز ة وبينا ان ا ل ع ر ب ي ة تسعف في الحديث عن العربيه ل أ ن الاستجمار بمعنى التطيب م أ خ و ذ من ا ل ا س ت ج م ا ل المجمر والمجمر هو فيه ا ل ج م الذي يلقى عليه ا ل ع و د وغيره من ا ل ب خ و ر ي تغيرها فمن ق ا قال قد استجبرت بمعنى الطيب فقط تكلم كلاما عربي نحوها و ك ا ل ك من قال قد استجبرت بمعنى انه السماء يعني أ ر س ا ل النجم فهذا ماخوذ من الجبال و ه الحجاره الصغيره التي تزال بها النجاسه نعم ومن استجبر فليوتر هذا الحديث الظاهر يدل على ه ج و الوتر لكن هذا محل خلاف م ن المراه ذهب ا ل م ل ك يدعو ا ل أ ح ل ا م الى ان ا ل ا س ت ج م ا ر ا ل ا ت ا ر ه الفلسطينيه مستحقه ليس واجبا وقالوا ا ل ص ا ر ي ف هذا الحديث عن ا ل و ج و د هو ما ر ض ب و داود عن أ ب ي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استشار فمن تم من فعل فقد أ ح س ن ومن لا فلا ت ع ج فقالوا هذا تدل على ان الامر للاستعباد وليس للنجوم عن الفارسي ع ل قد علمَ كل الخرارات ما كُن نبيُّهُم شريف حتى、الخرارة. قال、نعم. علمنا هذا نعم أن أن ن س ت ق ب ل ا ل غ ا أ و غورة أو أن نستنجي ا ث أ ج ان بأقل من ثلاثة أو أ نستنجي ب ر الحديث و ا ا إن ل الذي سكت به ايام عشر الملكيه و ا ل أ ح ل ا م ع ا ل ي ة على الاستحباب هو حديث ضعيف و الحق أ ن ذلك الحديث حديث ضعيف غلما على ذلك الراجح اثار لي س و ا ج د ه وهو مستحب يدل لهذا ما رواه البخاري ف الصحيح عن ا ل مسعود رضي الله عنه قال أ ر ا د النبي صلى الله عليه وسلم الغائب و أ م ر ن ي أ ن آ ت ي ه بثلاثه احجار ف و ج د ت حاجارين ولم أ ج د ث ل ث ا ف أ ت ي ت ه م ب ر و د ة ا ل ر و د ة أ ك ر م ك م الله ر ا ش ي غير ماكل ل ح م ف قال أ ت ي ت ه م بروده قال ف أ خ ذ ا ل حاجارين و أ ل ق ى ا ل ر غ د ة وقال ه ذ ه اليس فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد ا س ت ط ا ع بحجرين ولو كان الايتار واجبا لامر ا ل مسعود ان يبحث ر ه على حجر ا ل ث ولم يفعل فدل على وهذا هو عن يحيط يحيط يحيط. ان ا ل أ م ر خليلي استحبابي س ي واني ه ذ الحديد الله هو المسلم ع ح يحيط ي أن س ي ع ن ر عبد المسلم الشامي السعيد متابعت لا تنظر كتابه م ت ا ب ا ت هل سنه خمس وعشرين ومئه اعم على ويد ليس الخولاني هو عائد الله وعبد الله بن عمرو ويد ليس الخولاني القاضي دمشق وعالمها وواعظها كان أ ح د علماء الشام واحده البادي واحده الرائين و أ د ر ك ط ا ئ ف ة من ا ل ص ح ا ب ة ك ع ب ا د ب الصالح وابي هريره و م ع ا ل ا بن جبل على الاصح و غ ي ر ه وكان له جلاله عجيبه ر لا يخاف عدائي أ ن أن يذهب وهذا كلام لذهب مع ظهر الارض بشر لا يخاف على ايمانه ان يذهب الا ولو حدثت قصه سمعتها قبل ما يقرب من اربع عشره سنه وكنت مع ظهر الناس فاذا س أ ل أ ح د ه م أحدهم, أحدهم. أحد فقالوا عن أ ح د أ ص د ق ا ئ ه فقال و ا كيف حاله ج ا ك الى اخره فبينما يحدثه عن حاله والناس في ذلك العصر وإلى العصر هذا يتداعب الشيطان ب عقولهم تداعبا ل عظيما ف س أ ل ه من ج م ل ة ما س أ ل ه قال و أ ه ل ه ما سال ا ل ع ز ا س ت ق ا ا ل طبعا كيف اقول ان تطل إ ذ ا كنت لا يضيقك انما تقول انا عذب فوالله الذين اين اذا قد استعرضت تلك الكلمه في وقتها 私たちはこの辺りのお話を聞いていま والوصف بينهما عند ذلك سواء رحمه الله في كتابه ا ل ب ي ن التحصيل يفسر كلام مالك كلما ورد هذا لا باس به او لا ب س ذ ل ك فيمكنكم ن تتبع هذا يمكنه أ ن يجد هذه المعاني ثلاثه معنى هذا ط ب ل مالك لا باس بذلك معنى هذا أ ن هذا الكلام لا باس بذلك محتمله لهذه المعاني ومع ذلك نقول ان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بعض م وصف وضوءه و ص ف ا له ظاهره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل المغرضه في استنشاق من ذلك ما رواه عبد الله بن ز ي ن في الحديث ا ل ص ح ي ح ي وفيه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم مغرض و استنثر من كف و ا ح د ة يفعل ذلك وهذا ظاهر لانه كان يصف المضمضه بالاستنشاق لحرفه واحده مما يدل على عليه استغفر ما وعد ب و داود والنسائي وعن علي رضي الله عنه في صفه وجوه النبي صلى الله عليه وسلم وفيه قال فمضمض وناثر من الكذب الذي ياكل فيه فهذا و ما هو حلف بمعنى هذه تدل يدل ظ ا ه ر م ا على ان يصبح النبي م س السجاق ل عندها غيرها غيرها يدل على صلى الله عليه و سلم كان يصل ا ل م ا ر د ه بالاستنشاق ن م ج عن ع ي ل ل ه ي ص ل ل عليه وسلم ه ي مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا من كف واحد قالوا له لا قوه ضاحكه على القصه ما معنى ه ا س ت ن ش ق تمرض ثلاثا واستنشق ثلاثا كف معك تمرض ثلاثا يفعل هذا ثلاثه مضمضه واستنشق ثلاثا اخذها اخوه اخرى واستنشق منها ثلاثا بكف من من واحد يعني يجمع ا ل م ض م ض ة في كفه ثم يجمع الاستثاره في كفه ومنها أ ي ض ا قلب وقلمنا ه للصالح ل ل ص ل ح ي ن واستثمره الامام احمد عن علي رضي الله عنه أ ن ه دعا بكوز المال فتوضا فغسل وجهه كفه ثلاثه وغسل ذراعه ثلاثه وتمضمض ث ل ا ث ة فادخل بعض أ ص ا ب ع ه في فيه, فيه. و ا ل س ت ف ت ثلاثه و انا طبعا يعني اظهر من ا ل أ و ل في ه في خ ص م بل إ ان الحافظين ابن حجر وكان شيخه الملقي رضي في كتابه ما محمد تلخص حبيب ل المنير هو مستجب عن ابي س ع ي شقيق سلم أ ن ه قال شهدت علي بن ابي طالب و ع ب م ا ن بن عفيف وقها ثلاثه وثلاثه و أ ف ر ن ا ل ي ض ا ماذا ت ع ن الاستنشاق وهذا صحيح الفصل و أورد... أ اراد ان ي ك و ا ل م س ع ن د أورد... ن أ في كون السبع لكن يكفينا أ ن هذين ا ل ح ا ف د ي ن أ اراد بعض المفقهاء حمل هذه الاحاديث التي تدل على وصله حملوها على التكرار فقالوا يتبطل ست مرات واستنشق ست مرات و د فعلهم منهم منهم وزن ق ا ئ د م و ع ل م الوفى وهذه نظر ظاهره ل أ ن الموضوع كما تقدم فيه في ا ل م س ت ل م ا ض ي قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ه ل و ض و ع فمن زاد على هذا يعني على هذا ع ل ى فقد أ س ا ء وتعدى و ظ ن و كيف كنت و ل ع واستشق واستمرا ست مرات ولاسيما اذا علمنا ان حمل تلك الاحاديث ممكن على الوجه ا ل د ي حمله عليه